บุ๊กทูสามสิบเก้าเก้าและสามสิบเก้าและสามรัสเซียตารถตัดกุญแรปั๊มถัดไปอยู่ที่ไหนคะ أين توجد أقرب محطة وقود؟ أين توجد أقرب محطة وقود؟ ي ของ ك ماي عجل م ب ش ر ماي عجل م ب ش ر ب ل ن غ ر ه ه ل ي م ك ن ك ت غ ي ر ا ل إ ط ا ر ه ل ي م ك ن ك ت غ ي ر ا ل إ ط ا ر ดิฉันอยากได้น้ำมันดีเซลสองสามลิตรค่ะฉ ح ت ا ج عدة لترات ديزل รดี ا ج ع ฉัน ت ر ا ت ديزل ดิฉันไม่มีน้ำมันเบนซินแล้วค่ะ ليس معي บน ز ي ن بالمرة ليس معي บ ن ز ي ن ม ا ل م ر ة คุณมีแก๊สน้ำมันไหมคะ هل عندك غالون بنزين احتياطي؟ هل عندك غالون بنزين احتياطي؟ ديشن، دايتي نايكا؟ أين يمكنني จะโ ت ร ل ب أحتاج, أحتاج لخدمة سحب سيارة. ح ت ا ج لخدمة سحب السيارة. تي شان ص ا أبحث عن كراج تصلح. ب ح ث عن كراج تصلح. เกิด ي เหต لقد وقع حادث سيارة. لقد وقع حادث سيارة. ตู้โทรศัพท์ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนคะเ ي ن يوجد أقرب تلفون เ ي ن يوجد أقرب تلفون คุณมีโทรศัพท์มือถือไหมคะ هل معك جوال خ ل و ي هل معك جوال เราต้องการความช่วยเหลือค่ะ نحتاج إلى مساعدة نحتاج إلى مساعدة. اعماهتيك. اتصل بطبيب. اتصل بطبيب. اتصل اتصل بالشرطة. اتصل بالشرطة. خدود ر ك من فضلك. رخصك من فضلك. ك ك رخصة القيادة من فضلك. رخصك القيادة من فضلك. ي ك رخصة السيارة من فضلك. رخصة السيارة من فضلك.